بسم الله الرحمن الرحيم وان للمطففين وإذا كانوا هم أنوزنون قُل رَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سجين كِتَابٌ مَّوْقُوعٌ أَيُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِي لَا يُكَذِّبُ وما يكذب به إلا كل معتد أَثِيمٍ کے تُتْلَى عَلَيْهِ لیا کلیہ Oh! یس دف على ال ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس متنافسون ومزاجه من تسني الشرب بها المقرربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذَا مَ بِهِ متَ غمَزُ وَإِذَ قَدَبُ إِلَ أَْهِِّهِمُ قَدَُ ب منو مل من على ادل بل كفار